Раджальон. Хональд Ди Ди Си. Таталика Ди Толфейди Гриндж. مجتمعنا ل ك ر ا م اهلا بكم الى اولى حلقات برنامج غ ز ة اليوم وفيها مراسل بي بي سي يقول ان قطاع غ ز ة بات مفصولا الى قسمين منعزلين و ا ن اسرائيل اشخاصا قتلت ك و ا ي ح ا و و ل ل ن ا ع ب و ر انسانيه ل ب القطاع م و ز ر ة الصحة في غزة يقول ان في هناك ه ا ا كاملا ا ر للمنظومة صعبه ي في ة ا ا ل ق كل المستشفى الآن تعمل يعيشها الفلسطينيون وفقا للامر すぐに言われているので、すぐに言われてるので、すぐに言われているので、すぐに言に言われているので、すぐにで、にで、 اهلا ل الكرام كل ل م ع ي في وفي ن قطاع غزة بثنا هذا ه بكم الى, الى حلقات برنامج غ ز ة اليوم الذي ن ف ع من خلاله الى ابقائكم على, على اخر الاخبار والتطورات ا ل م ت ع ل ق ة بالحرب في غزه ة سأتكم ذ ه ابراهيم خليل وأتشرف بتقديمها الحلقة باشراق عام واتشرف انا ندا حسين ومعي في الاخراج خليل لكم حسين سارة ومعي من في فياض و ن ب د أ حلقتنا باخر التطورات ا ل م ي د ا ن ي ة في القطاع حيث يتواصل القتال العنيف بين القوات ا ل ا س ر ا ئ ي ل ي ة التي ب د أ ت بتوسيع توغلها البري في القطاع ومقاتلي حركه حماس ا تجاه ر و ي ة العديد من ا ل أ ه د ا ف في مختلف مناطق غ ز ة من اقصى الشمال وحتى الجنوب م س ت ه د ف ة أ ح ي ا ء س ك ن ي ة ك ا م ل ة أ ح ي ا ن ا و أ ح ي ا ن ا تستهدف المنازل من بشكل منفرد وكل هذه ا ل م ن ا ط ق ع ب ا ر ة عن مناطق م س ت ض ة ولاحظنا ان هناك كان تركيز على ا ل س ه د ا ف مخيمات اللاجئين كما حدث في مخيم ج ب ا ل ي ا ومخيم المغازي ومخيم البريج ومخيم المسيرات تم مسح مربعات س ك ن ي ة ب أ ك م ل ه ا اليوم وقبل ع د ة أ ي ا م و أ د ى ذلك إ ل ى مقتل المئات من الفلسطينيين و أ ص ا ب ت الالاف و أ ي ض ا يوجد عدد كبير من الضحايا من ا ل ق ت ل ى تحت ا ل أ ن ق ا ض لا يزالون في مختلف المناطق التي ت م ن ا استهدافها نحن قمنا اليوم ب ج و ل ة في م ن ط ق ة خان يونس والتي يفترض أ ن ه ا م ن ط ق ة آ م ن ة وفقا ل إ د ع ا ء الجيش ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي حتى قام في الحي الياباني مدينة ي قصف منطقة منطقة تسمى ن غرب خام وعدد س وأدى و إلى ذلك مقتل ما من من يقرب شخصا البناية كبير من العائلات التي نزحت من مناطق الشمال ومناطق م د ي ن ة غ ز ة إ ل ى الجنوب في كل يوم تقريبا ي ق ت ل ما بين ثلاثمائه وخمسين واربعمائه شخص و أ ع د ا د القتله وصلت في مجملها ا منذ ب د ا ي ة الحرب الى ما يقرب من عشرة الاس قتيل من ينقرب عشرة والاصابات الى اكثر من اثنين وثلاثين الف جريح وفقا لما اكدته وزاره الصحه ر ة حماس لم فعل تدر اي بيان مقفل الجيش ي ثابتها ع عدنان ك ر الضربات ي ي فيما فيه لا الاخيرة التي المخيمات ل استهدفت الاسرائيلي كان قد اعلن انه تمكن من فرض حصار على م د ي ن ة غزه ة ل التأكد كان هذا الحصار الذي اعلنوا اسرائيل بالفعل بالحديث الاشتكات التي تخذها حماس ومسلحيها مع قوات الجيش الاسرائيلي تمكنتم تخذها قوات من فيما سما حماس مع كان فهناك عنه عن اذا هذا قد ي ع ن ي توغل لعدد من ا ل آ ل ي ا ت ا ل ح ر ب ي ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة في ث ل ا ث ة محاور في قطاع غ ز ة المحور ا ل أ و ل في غزه الشمال في ب ل د ة بيت حانون حتي دخلت القوات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة إ ل ى داخل ا ل ب ل د ة بعد تدميرها بشكل شبه كامل ونصف غ ا ل ب ي ة المنازل والمداني في عزيه البلدة وايضا في المحور الغربي الشمالي في م ن ط ق ة بيت لاهيا وشارع الرشيد ا ل س ا ح ل هناك تقدم لاليات اسرائيليه ش ر ط حي الزيتون هناك توغل باليه إ س ر ا ئ ي ل ي ة هناك يعني شارعين اساسيين يربطان قطاع غ ز و من أقصى الشمال إ ل ى أقصى الجنوب و ه و م شارع البحر م شارع الرشيد وقد تقدمت فيه جزء منه القوات تقدمت منه فيه الإسرائيلية لكنها لا تسمح بمرور المواطنين في الجزء المتبقي على طول هذا ا ل ش ر ي ط الساحلي لمن اراد الوصول الى الجنوب وتقوم ب ف ص ف ا س ت ه د ا ف كل من ت ح ر ك في هذا الطريق حيث قام ا ل ط ر ا ن حربي باستهداف عدد كبير من السيارات التي كانت 30 مواطنين كانوا في الى دارتهم باستواجه مدنيين في على ا ج ن وقد ب و شاهدنا الجثه الملفات على ا ل أ ر ض على طول الشريط الساحل وهناك أ ي ض ا في شرق قطاع غ ز ة عن ل طريق يسمى صلاح الدين وهو طريق شرقي يربط أ ي ض ا قطاع غزه من الشمال الى الجنوب ا ا ت ج ه ش ادى ذلك الى قطع هذا الطريق الطويل و ادى ذلك ايضا الى ق ص ل قطع غ ز ة الى قسمين قسم م ح ا ف ظ ة الشمال و مدينه غ ز ة و القسم الاخر م ح ا ف ظ ة اليسط للجنوب والذكالي الان الهزة يمكن ان قطاع